Je hebt je في ظلام الدجاج جدي همي لطيب فلا ينبع ولا جذي حلي بأي لعبة هل تعرفين يضمنهم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون يا باب ابن هم شجار الكرم ويني فرع يا باب ابن يا باب امي امل والمصطفى في حالة البعد راحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت وهذه دولة قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا سيدي يا رسول Ik ben يا باص الضيق راعي لواخي وسيدي عمر <تصفيق> عثمان فالحوز <تصفيق> به ورجاي بأبي عمر عامر وحمز لاسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي انا راح ابتدا المصطفى وصبا زغره علي انا نازلت امدح لكم يا ال بيت المصطفى يا فيار يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا يا واسع الكرم يا, يا Yeah. <laughs>